ويمريك هذا ابو بكر لما يذل ويعتذر والكل يعرفونا والكل يعرفونا بالموصل منشد الكفل 14 اسل وتنحدم يكرهونا حقهم ويكرمونا وبالرقه ونعم من الجنود نعم بقيادتها هاي ذيلين بيوم حرب سنت خناجرها وبالمفخخ خناجرها وبد مفخخ نعتلي وللموت بد ما ننهي مضمونة يمرئك هذا أبو بكر لما يذل ويعتذر والكل يعرفونا والكل يعرفونا بالموصل من شد الشفّن باربع عشر هزّل واثن حقهم يكرهونا